المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا املا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 كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم من وعدا وَضِيعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا, ويقولون يا ويلتنا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ سَبِيلًا يُغَادِرُ صَوِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرْيَتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا بِئْسَ لِلَّالِمِينَ بَذَلًا مَا وخلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذون المضلين عددا وَمَا يَقُولُونَ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا